بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والقارق وما ما والقارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينفر الإنسان من خلق خلق من باء نافق يخرج من بين الصلب والتراب وإنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسمائلات الرجع والأرض لات الصدح إنه لطول فصل وما هو بالهزم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أمهل الكافرين أمهلهم يرويدا